يا مطلق الطرف المعذب بالأولى جردن عن حسن وعن احسان لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدفين تبوء بالخسران قبحت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان تنقاد للأنذال والانذال هم من دون ذي الاحسان ما ثم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن وجمالها زور ومصنوع فإن تركته لم تطمح لها العينان طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق الزود قط يداني إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحساني أورام تقويم لها استعصت ولم تقبل سوى التعويض والنقصان أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان فجمالها قشر مقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان نقد رديء فوقه من فضة شيء يظن به من الأثمان فالناقدون يرون ماذا تحته والناس أكثرهم من العميان أما جميلات الوجوه فخائنات بعولهن وهن للأخدان والحافظات الغيب منهن التي قد أص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 أنت فلا تكن بالوالي أسرع وحث السير جهدك إنما مسرك هذا ساعة لزمان. وحدث بالوصال النفس وابدل مهرها ما دوت ذا إمكاني واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وَهِيَ ذَاتُ أماني لا يلهينك منزل لعبت بِهِ أيدي البلا من سالف قد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جن. المأوال ذي سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان وألذهم عيشا فأجهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن عمرت بهم هذه الديار وأغفرت منهم قد آثروا الدنيا ولدت عيشها الفاني على الجنات والرضوان صحبوا الأمان وابتلوا بحضوظهم ورضوا بكل مذلة وهواني كدحا وكد لا يفتر عنه ما فيه من غم ومن أحزان والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان أبدانهم أجداث هاتي كالنفوس. قد قبرت مع الأبدان أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن أرضوا من الرق الذي خلقوا له فبلو برق النفس والشيطان لا ترضى مختاروهم لنفوسهم فقد ارتضوا بالدل والحرمان لو ساوت الدنيا لم يسق منها الرب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذي الجناح القاصر الطيران ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل بالدبران لا يرتجا منها الوفاء لصبها أين الوفاء من غادر خواني طبعت على كذل فكيف ينالها صف أهذا قط في الإمكان يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان أوما سمعت وما رأيت مصارع العشاق من